اصلا قهوه دهرك المدارا قال حتى اشعر الحمان 14 للانتاج الفني يقدم الرادود باسم الكربلائي في ذهب الهندسه الصوتية والتوزيع المهندس أحمد الزاير والمهندس حسام يسري إخراج محمد الخنيزي حقوق الطبع محفوظة لدى تسجيلات الثقلين